ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن صلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أنزيد كلا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 أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما ساقر لا تبنقي ولا تذرو لواحه للبشر عليها 19 وما جعلنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم رضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذالك يضل الله من يشى إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أثر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر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 نَاتِيَةَ تَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وكنا نخوض مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين سنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ فَمَنَشَرَ كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ لَا خِيرَة كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَة فَمَن شَاءَ ما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة